تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح صبرنا والصبر جمره وراء الاضلاع كاوينا ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح أمانيه التهاوى من عيونها مثل مانينا بنا من ذكرياته في محيط العاطفه كم صرح لكن هاجي المحيط وما لقاه ساحل ومينا يا العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح واذا قلت وش الاسباب قلت الله يعافينا نلوم الوقت والقصه ما تبغي جمع ولا طرح لان العيب من ربي خلقنا ساكن في